الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله حي على الصلاه استو اقيموا صفوفكم وتراصوا اتموا الصف الاول فالاول الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اذا زلزلت الارض زلزالها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 فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره الله أكبر الله أكبر سمع الله لي من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نورا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 Narebb hum bihim yawma idil l-khabir Allahu akbar Allahu akbar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh